الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأسعد الله مساءكم أيها الكرام في هذه الأمسيات الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى ونحن نتدارس شذا العرف ونحن اليوم في المجلس الثامن عشر من مجالس مدارسة هذا الكتاب المفيد بإذن الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى المضارع المسند إلى واو الجماعة وتأكيد هذا المضارع نحن ما زلنا نبحث في توكيد الفعل المضارع بأحد نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وكنا قد انتهينا من توكيد الفعل المضارع المسند إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير نعود إلى اسم ظاهر أو المسند إلى ألف الاثنين أو المسند إلى ألف الاثنين وذكرنا سابقا بأن الفعل الماضي لا يؤكد وبأن الاسم لا يؤكد إنما الذي يؤكد هو الفعل المضارع وفعل الأمر وفعل الأمر يؤكد جوازا بأي وجه من الأوجه من أن الفعل المضارع فيؤكد وجود وجوبا إذا كان جوابا لقسم وكان مسبة وكان مستقبلا وكان غير مفصول علام القسم بفاصل إذا اختلأ أحد الشروط يمتنع توكيده ووقفنا عند جواز توكيد الفعل المضارع خاصة بعد الطلب وفي الخالات الأخرى طيب الآن إذن نحن اليوم مع توكيد الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم المضارع المسند إلى واو الجمع وإن كان مسندا إلى واو الجمع فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الجمع لانتقاء الساكنين نحو لتنصرن يا قوم وإن كان واحدة نحو جزئية جزئية لأ لدينا المضارع مسند إلى واو الجمع لدينا تنصر تذهب يذهب يكتب اكتب الى اخره فعل مضارع مسند الى واو الجماعين اصبح من الافعال الخمسه تنصرون تكتبون تلعبون تشربون الى اخره مسند الى واو الجماع الذي هو فاعل هذا فعل من الافعال الخمسة وهو فعل صحيح الاخر وهو فعل صحيح الاخر لا لدينا ينصرون أو تنصرون دخلت بعد ذلك لدينا نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة نونان ساكن فمتحرك اصبح لدينا كم نون لدينا تنصرون نون الرفع ولون التوكيد نونان اصبح لدينا, أصبح لدينا ثلاث نونات حذفت نون الرفع لتوالي الامثال حذفت نون الرفع لتوالي الامثال اصبح الفعل تنصرون والواو التي هي الفاعل وأتى بعدها نون التوكيد السقيلة نون التوكيد السقيلة ساكن فمتحرك والواو الضمير ساكن فحذفت الواو الضمير أيضا لالتقاء الساكنين فأصبح الفعل لا لتنصرنه, لتنصرنه. إذا كيف وصلنا إلى ذلك لتنصرنه حذفت نون الرفع لتوالي الامثال ثم حذفت واو الضمير بسبب التقاء الساكنين واو الساكنة ونون التوكيد الأولى ساكنة أيضا لأن نون التوكيد ساكن فمتحرك. طيب إذا كانت نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة تقول ينصروا نن ينصروا نن, ينصروا نن ينصرون نن ينصرون نن اريد ان انبه الى ملحوظه هنا ان الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعه او ألف الاثنين او ياء المؤنث المخاطبة في حال توكيده لاحد النونين طبعا مع ا الاثنين نون التوكيد الخفيفه لا تدخل طيب يبقى الفعل المضارع معربه يبقى الفعل المضارع معربا اما أما حينما يتصل بنون التوكيد مباشرة دون فاصل فحين ذاك يكون مبنيا يكون مبنيا لا يكتبن لا لا وهكذا طيب تهينا الآن إذا إذا كان مسند إلى واو الجمع وكان صحيح الاخر طيب وإذ كان ناقصا تفضل استاذ محمد وإن كان ناقصاً وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة حذفت أيضاً لام الفعل زيادة على ما تقدم نحو لتغزن ولا تقذن يا قوم بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة للدلالة على المحدث فإن كانت العين مفتوحة حذفت لام الفعل فقط وبقي اتحوا ما قبلها حركت واو الجمع بالضمه نحو لا تخعيد استاذ محمد معيد مشان التسجيل معيد بارك الله فيه معيد وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضمه نحو لا تخشوا ولا تسعوا من وين عنده شو... وبقي فتح انا نعمل وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضم بالضمه نحو لتخشون ولتسعون وسياتي لان لدينا الان نحن انتهينا من الفعل المضارع الصحيح الاخر المسند الى واو الجماعه لاحظنا حذف نون الرفع لتوالي الامثال حذف واو الضمير لالتقاء الساكنين لتنصرنه لأ إذا كان الفعل المضارع معطل الآخر ناقصا يعني فيه روا أو ياء أو, أو, أو ألف ماذا ما الذي يحصل بدأ الشيء قال وإن كان ناقصا يعني معتل الآخر معطل الآخر وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة عين الفعل مثل الغزا يغزو يعني يقصد نقول إذا كان الفعل المضارع الناقص منتهيا بواو أو يا بواو أو يا لأنه ما قبل الواو يكون ضمة وما قبل اليا يكون كسرة غزا يغزو قضى يقضي قضى يقضي إذا لدينا فعل مضارع مثل آخر بالواو نأخذ واحدة واحده يكون حذفت أيضاً لام الفعل أم تحذفت لام الفعل يا اخوان الآن قلت يغزو نريد أن نسند يغزو إلى واو الجماعه ماذا نقول يغزون لدينا واوان لدينا واوان واو من أصل الفعل وواو الجماعه حذفت الواو الأصلية لالتقاء الساكنين فبقي الفعل يغزون بقي الفعل يغزون طيب لأن دخل الاغزون دخلت نون التوكيد الثقيلة دخلت نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الثقيلة أصبح لدينا ثلاث نونات فحذفت نون الرفع ايضا لتوالي الأمثال التقى ساكنان واو الجمع ونون النون الأولى من نوني التوكيد الثقيلة فحذفت النون ايضا لذلك قال تصبح تغزون ماذا قال لاحظوا تغزن لا تغزن يعني مثل, مثل الصحيح لكن ال ال الاشكاليه هنا أن الحرف في العلة الذي الو الواو أولياء الواو أولياء تحذف لالتقاء الساكنين حين اسناده إلى واو الجماعة قبل حتى قبل دخول نون التوكيد الثقيله أو القفيفة قبل دخول نون التوكيد لتحذف الواو الأصلية للواو اللي هي من أصل الفعل أو الياء التي هي من أصل الفعل يقضي أسنينها إلى واو الجماعة يقضون يقضي يقضون حذفت الياء لالتقاء الساكن الياء الساكن يقضي واو الجماعة ساكنة حذفت الياء فتصبح يقضون بعد ذلك أدخل نون التوكيد كالفعل الصحيح نون الرفع تحذف لتوالي الأمثال واو الجماعة التي هي الفاعل واو الضمير تحذف الالتقاء الساكن يقضن يغزن كما قال هنا الشيء لا تغزن ولا تقضن يا قول هذا فرحنا بضم ما قبل النون في الأمثلة السابقة انتهينا من هذا للدلالة على الضمير المحدود وإن كانت العين مفتوحة يعني انتهى الفعل الناقص بألف مثل سعى مثل نهى منتهي بألف نهى ينهى سعى يسعى قشى يخشى كفي الآخر لدينا ألف لدينا ألف طيب الآن أدخل واو الجماعة ماذا تقول يخشى يخشونه حذفت الألف أيضا. يخشون. تابعنا. يخشون. ينهى ينهون. يسعى يسعون. حذفت لأن الألف ساكنة. واو الضمير. واو الضمير أيضا. نعم. واو الضمير ساكنة. التقى ساكنة. فحذفت الألف أيضا. حذف حرف العلة من آخر الفعل. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ فإن كانت العين مفتوحة حذفت لام الفعل فقط. اللي هو حرف العلة. وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضمه الان واو الجمع التي حذفت هناك هنا لا تخزف انما هنا يوضع فوقها ضمنا نقول لتخشون لتسعون لتنهون وهكذا اذن الفارق بين الناقص بالالف في اخر حرف عله الالف ان واو الضمير لا تحذف إنما تحرك بالضم إنما تحرك بالضم أن حرف العلة فيحذف في الفعل الناقص سواء أكان معتل الاخر بالواو أو الياء أو الألف إذا معتل الآخر بالواو أو الياء أو الألف يحذف حرف العلة حين إسناد الفعل إلى واو الجماعة الذي هو فاعل عندما نأتي لتأكيد هذا الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة بنون التوكيد بنون التوكيد يحذف نون الرفع نون رفع لفعل خمسة يحذف واو الجماعة مع المعتل الآخر بالواو والياء ويضم واو الجماعة مع الفعل المعتل الآخر بالالف فقط هذه خلاصة هذا المبحث لا. لأن ندخل في المضارع المسند إلى ياء المؤنة المخاطرة. تفضل وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون نحو لتنصرن يا دعدو ولتغزنا ولترمنا بكسربا قبل النون إلا إذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها نحو ولا ولتخشين يا دعدو نعم لا. لأن إلى ياء المؤنثة المخاطبة أنت تنصرين الحق أنت تنصرين الحق انت تنصرين الحق هذا فعل مضارع مرفوع ولم تنصر ثبوت النون لانه يفعل خمسه وليظهر من متصل في محرف الفاعل يا المؤنث المقاطبه لأن نريد أن نؤكد هذا الفعل بنون التوكيد نون التوكيد الثقيله نتحدث عنها الان يقول ماذا نقول لتنصرين ما الذي خصل هي تنصرين دخلت نون التوكيد الثقيلة اصبح لدينا اصبح لدينا ثلاث نونات حذفت النون لتوالي الامثال وحذفت الياء ايضا لالتقاء الساكنين كما مر معنا قبل قليل فنحذفت الياء والنون حذفت الياء والنون وبقي الفعل لا تنصرن نعم ولتغزن ن ولا, ولا اصل انت تغزين انت ترمين اذا حذفت ياء المؤنث المخاطبه و نون, نون الرفع نون الرفع لكن يبقى بكسر ما قبل النون نحظه لتنصرن لتنصرن يبقى في كسر قبل النون للدلالة على الياء المحذوفه للدلالة على الياء المحذوفه حتى نميز بين تنصرن وبين تنصرن لاحظتم تنصرن أنتم تنصرن أنت لذلك وجب هنا كسر ما قبل نون التوكيد لتنصرن بينما في المستد إلى واو الجماعه تنصرن, تنصرن ما قبل نون التوكيد اخر الفعل عليه ضمه عليه ضمه إذا لتنصرن ياغادو هذا الفعل لتغزن ولا تخزنا وترمينا بكسر ما قبل النون أمر مهم نضع خط تحت كسر ما قبل النون كسر هنا مهمه جدا إلا إذا كان الفعل ناقصا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحه لدينا شرطان فإن ناقص عينه مفتوحه ما من عين مفتوحه يعني آخر ألف عينه مفتوحه يعني يعني أن آخره ألف أن آخره ألف نقول مثلا تنهينا تنها ستنها تدخل يا المؤنث المخاطبه يقول تبقى هنا يا المخاطبه محركه بالكسر هذه ملاحظه مهمه إما ترى ينا الى القران الكريم اما ترى ينا ترى ينا الكسر لم تحذف الياء لم تحذف يا المؤنث المخاطبه لم تحذف انما كسرت لكن فتح ما قبله اما ترى ين ترى ين ترى ين لاصل ترى في الاخر فيه ألف وما قبل الف فتحا طبعا ترى ين تسعى ين تسعى تسعى ين تخشى تخشين ين يا بعد اذن المضارع المسند الى ياء المؤنث المخاطبه اذا اكد بنون التوكيد الثقيله وكان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو الياء حذفت الياء المؤنثة وحذفت من الرفع إذا كان معتلا بالالف لا تحذف الياء إنما تكسر الياء ويبقى ما قبلها مفتوحا ويبقى ما قبلها مفتوحا وعيد هذه مهمة أرجو الانتباه الينا الفعل المضارع المسند إلى الياء المؤنثة المخاطرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو الياء تغزو ترمي تنصر صحيح الآخر معتلى الاخر بالواو معتلى الاخر بالياء إذا اسند هذا الفعل إلى نون التوكيد دخلت عليه نون التوكيد السقيلة بعد اسناده لا ياء المؤنث المخاطبة تحذف ياء المؤنث المخاطبة ونون الرفع ويبقى ما قبل النون كسرة يبقى ما قبل النون كسرة وهذا أمر مهم أما إذا كان معتل الآخر بالالف وأسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فإن ياء المؤنث المخاطبة لا تحذف إذا أكد بنون التوكيد الثقيل الثقيلة إنما تكسر هذه لتسعين لتخشين لتنهين ويكون ما قبلها مفتوح تهيئنا الان من المضارع،, من المضارع المسند الى ياء المؤنث المخاطبه ندخل الى المضارع المسند الى نون النسوه اذكر اذكر الان المسند الى الف الاثنين المسند الى واو الجماعه المسند الى ياء المؤنث المخاطبه عندما تتصل به نون التوكيد يبقى معربا يعرب اعراب الافعال الخمسه نعم المسن، المضارع المسند الى نون النسوه وإن كان مسنداً إلى نون الإناث زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف نحو لتنصرناني يا نسوة ولا تسعى ولا ولا ولا ترمي ولا احسن احسن اذا لدينا الان فعل مضارع مسند الى نون النسوه او نون الاناث هنا الان لا نحذف نون ال ال ال ال نهائيا نون الاناث لا تحذف هنا نون الاناث هنا لا تحذف لان نون الاناث هي اصلا نون النسوه يعني هي فاعل نون النسوه هي الفاعل هنا يبقى هنا اذا وان كانت مسنده وان كان مسند الى نون الاناث زيدت الف بينها وبين نون التوكيد بينها وبين نون لا لدينا الفعل تنصرنا تنصر اثنادا الى نون نسوه تنصرنا فعل المضارع اذا اسند الى نون النسوه يبنى على السكون ان تنصرنا الحق ان تكتبنا الدرس ان تن تقران القاعده ان تن تسافرنا اذن الفعل المضارع اذا اسند الى نون النسوة يبنى على السكون طيب لدينا الآن تن تنصر الحق أريد الآن أن أؤكد هذا الفعل المستد إلى نون النسوه بنون التوكيد الثقيلة فأضع ألفا بين نون النسوة وبين نون التوكيد الثقيلة لا يوجد حذف إنما ما الذي يحصل ان نون التوكيد الثقيلة اللي هي مفتوح مبنية على الفتح تصبح مبنية على الكسر لانه التقى ساكنان الالف ساكنة نون التوكيد ساكن في متحرك. الكق ساكنة فتكسر نون التوكيد. فلذلك نقول لا تنصر ناني فتنصر ونون التوكيد الخفيفة لا تدخل على المضارع المسند إلى نون النسوة. المضارع المسند إلى نون النسوة لا تدخله نون التوكيد الخفيفة. لأن هي أصل خفيفة ساكنة. كيف تفصل عن عن نون ال النسوة؟ نون النسوة ونون أصلا أن أن تضرب ضَرِبْ نون النِّسْوَةَ فلا يستقيم تبا نَوِيْذَ وَضَعَ نَالِفَ إِذَا وضعنا ألف أيضا يَلْتَقِي لا يستقيم لذلك هنا وضع فائدة وسيأتي ذكر ذلك عند حديث عن نون النون الخفيفة بأن المضارع المسند إلى نون النسوة لا تدخل عليه نون التوكيد الخفيف الخفيفة كما أن نون التوكيد الخفيفة لا تدخل على المسند إلى ألفة الاثنين تدخل فقط على المسند إلى وهو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة نون التوكيد الكفيفة لا تدخل على المسند إلى وهو الجماعة ولا على المسند إلى نون النسوه إذا في الإسناد إلى نون النصوةовалؤboutن ودخول نون التوكيد الثقيلة نضع ألفا بين النون نون الإناث وبين نون التوكيد الثقيلة ونكسر نون التوكيد الثقيلة والامر سهل وواضح نه. انتهينا الان من توكيد الفعل المضارع سواء أكان صحيحا او معتلا او مسندا الى الف الاثنين او الى واو الجماعه او الى ياء المؤنث المخاطبه او الى نون النسوه الفرق ان نون النسوه الفعل المضارع المسند إلى نون يكون مبنيا المسند الى الف الاثنين الى واو الجماعه الى ياء المؤنث المخاطبة يكون معربا وتكون علامة رفعه ثبوت النون وعلامة نصبه وجزمه حذف النون نعم توكيد الأمر نعم والأمر مثل المضارع في جميع ذلك نحو اضربن يا زيد واغزون وارمين واسعين ونحو اضرباني يا زيداني واغزواني وارمياني واسعياني ونحو، اضربن يا زيدونّا وغزّنّا وقذنّا ونحو وخشون وسعون إلى آخره. ممتاز. إذا ما يما ما انطبق على الفعل المضارع من توكيل فعل مضارع ينطبق على فعل أمر. وكما علمنا سابق أن فعل الأمر يؤكد جوازا دون أي شرط. يعني يجوز توكيد الفعل المضارع دو من دون أي شرط وأعطانا امثله هي متطابقه تماما مع ما ذكرناه في توكيد الفعل المضارع ولاحظوا هنا اضربنا يا زيدون زيدون جمع زيد جمع زيد تقول محمدون زيدون وهكذا يعني اسم العلم ممكن تجمعه في أكثر من واحد اسمه زيد تقول زيدون وزيدين يعني يجمع جمع, جمع مذكر سالم لأنه ينطبق عليه شروط جمع المذكر السالم نقول بذلك قد انتهينا من توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة بقي لدينا توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد الخفيفة ولها أحكام خاصة سندخل فيها إن شاء الله تعالى ما تختص به النون الخفيفة وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة: الأول أنها لا تقع بعد الألف البارقة بينها وبين نون الإناث لالتقاء الساكنين على غير حده فلا تقول إخشينان. إذا لا تدخل على الفعل إذا لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على الفعل المضارع المسند أو الفعل الأمر المسند إلى نون النسوة. هذه الفائدة الأولى نعم فائدة ثانية وهذا ما ذكرته قبل قليل الثاني أنها لا تقع بعد ألف الاثنين فلا تقول لا تضربان يا زيدان لما تقدم لأنه التقى ساكنه الألف ساكنه والنون ساكنه اذا كما ذكرت نون التوكيد الخفيفة لا تدخل على الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين ولا على الفعل المضارع المسند إلى نون النسوة التوكيد الخفيف لا تدخل طب ونقل الفارسي الآن استثناء نعم طبعا. ونقل الفارسي عن يونس إجازته فيهما ونظر له بقراءة نافع ومحياي بسكون الياء بعد الألف هذا طبعا يعني نقل الفارس عن يونس إجازته وأن يونس أجازة أجازة يعني أن تدخل نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة على الفعل المضارع المستدل الألف الاثنين ونظر له يعني استدل به استدل عليه بقراءة نافع ومحياي ومحياي يعني هنا الألف ساكنه والياء ساكنه طالما هنا التقى ساكنان وجاز اذا يجوز هناك أن تقول مثلا لا تضربان يلتقي ساكنان هذا ما يريد أن يقول لكن هذا شاذ عن القياس لما فيه من التقاء الساكنين على غير الحد المعروف بجواز التقاء الساكنين هذا من الشاذ يعني هو مثل بمحياي هنا على التقاء الساكنه الالف ساكنه والياء ساكنه ليقول بانه كما قبل هنا التقاء الساكنين يمكن ان يقول في كلمه لا تضربان بان ن التوكيد الخفيفة دخلت على الفعل المضارع المستده لألف الاثنين وهذا شاذ وهذا شاذ نعم الثالث الثالث أنها تحذف إذا وليها ساكن كقول الأضبط من قريع السعدي فصل حبال البعيد إن, إن وصل الحبل وقصي القريب إن قطعه ولا تهين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفع أي لا تهين إذا لدينا الآن فائدة أن نون التوكيد الخفيفة هذه قد تحذف إذا وليها ساكن إذا أتى بعدها ساكن هي ساكنة نون التوكيد الخفيفة ساكنة إذا أتى بعدها ساكن فيمكن أن تحذف تحذف إذا وليها ساكن والبيتان واضح البيتان مر معنا أو البيت الثاني مر معنا في مغني لبيب كما أذكر فصل حبال البعيد إن وصل الحبل وقص القريب انقطع ولا تهين الفقير الشاهد هنا ولا تهين اي ولا تهينن اصلها ولا تهينن, تهينن اذا النون التوكيد الخفيفه ساكنه والساكنه فحذفت نون التوكيد الخفيفه لالتقاء ساكنين نون التوكيد الخفيفه سيكون نون التوكيد الخفيفه واللام في الف الفقير ولدينا هنا ايضا شاهد في البيت هذا الشاهد ولدينا شاهد في علك بمعنى لعلك بمعنى لعلك يعني في البيت شاهدان شاهد على حذف نون التوكيد الخفيفه لالتقاء ساكنين ساكن نون التوكيد الخفيفه وساكن قال التعريف والشاهد الثاني ان علك هنا لغه من اللغات لعلك لغه من اللغات لعلك الملاحظه الرابعه تفضل الرابع الرابع انها تعطى في الوقف حكم التنوين فإن وقعت بعد فتحه قلبت الفا نحو لنسعى لنسف عن لنصف عن، يعني لنصف لا عن، لاحظوا لا يقولا لا لنصف عن آآ لا نصف بالنص الآن هذه الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة للوقف للوقف لاحظوا هو خط إذا قال أنها تعطف في الوقف في الوقف وليس في الوصل حكم التنوين أنت في التنوين إذا وقفت تقف على ألف لا تقف على التنوين على بالتنوين كيف على ألف فإن وقعت بعد فتحه قلبت اليف عن هي نسف عن نعم ونحو نعم نعم ونحو وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله الله والله و الله فاعبدها و الله فاعبدها و الله فاعبدها قلبت النون التوكيد الخفيفة ألفا للوقف ونلاحظ ان ما قبلها فتحة ما قبلها فتحة قلبت ألف بعد فتحة آلف لأن تناسب الألف تناسب الفتحة يعني لو سأل سأل لماذا قلبت ألفا لم تقلب أولا أو أو أو، لم تقلب ياء نقول لمناسبتها الفتحة التي سبقتها على الحرف الذي سبقها البيت فيه لا تعبد الشيطانة على ان لا ناهيه جازمه ولدوا فيه ايضا في لا تعبد الشيطان فيه روايه ثانيه يعني والاصل فيها لا تعبدن الشيطان يعني ايضا فيها حذف نون التوكيد لا تعبدن لا تعبدن الشيطان لالتقاء الساكنين محذوفه التقاء الساكنين ويكون الفعل في محل جزم عيد الروايه هذه ولا تعبد الشيطان هذه قراءه قراءة للبيت ولا تعبد الشيطان فعل مضارع مجزوم عن جزمه السكون حركة بالكسب للفقاء الساكن قراءة ولا تعبد الشيطان أصبع ولا تعبد الشيطان حذفت نون التوكيد الآن حذفت نون التوكيد الخفيفة لالتقاء الساكنين مثل ولا تهينا تهينا أصلا فقيرة لالتقاء الساكنين سكون النون نون التوكيد الخفيفة وسكون التعريف مثلما مر معه ولا تهين الفقيرة. هذه رواية ثانية. ويكون الفعل المضارع لا تعبد فعل مضارع مبني على الفتح. لاتصاله بنون التوكيد الخفيف المحذوف الاتصال ساكنة في محل جزم. في محل جزم. هذا على قراءة ولا تعبد الشيطانة. على قراءة ولا تع على قراءة ولا تعبد الشيطانة فعل مضارع ملزم عن جزم السكون وحرك بالكسر الاتصال ساكنة ولا مشكلة فيه. أما الشاهد المشاهد هنا ان تكون هناك تكون هناك نون التوكيد تكون هناك تكون وما قبلها مفتوح. نعم. هناك وان وقعت بعد هناك بعد هناك تكون هناك حذفت ورد ما حذف في الوصل تكون تقول في الوصل اضرب يا قوم واضرب واضربين يا هند والأصل اضربون واضربين فإذا وقفت عليها عذفت النون لشبهها بالتنوين فترجع الواو والياء لزوال الساكنين فتقول اضربوا واضربي إذن هنا لدينا فائدة إذا وقعت الوقص بين ضمة أو كسر حذفت يعني بعد واو أو ياء اضربوا اضربي اضرب اضربي فيقول هنا اذا وقعت بعد واو او يا أو او ضم هذا ما يقصده حذفت ورد ما حذف في الوصل لاجلها تقول في الوصل لاحظوا اضرب اضرب يا قوم اضرب يا قوم اضرب يا, يا هند الاصل وهو الاصل اضرب دخلت النون التوكيد الخفيفه اضربون اضربون لاحظتم او اضربين هذا الاصل هذا الاصل لكن تقول انت اضربون اضربون يا قوم والاصل اضربون واضربين وهكذا فاذا وقفت عليها حذفت النون اذا في الوقف هذا في الوصل وهذا في الوقف النون حذفت النون لشبهاها بالتنوين وهذه يصير فيها اشكال في لبس يعني عندما تقول اضربوا اضربي هل هذا الفعل فيه نون توكيد خفيفه ولا ما فيه نون توكيد خفيفه يصبح لدينا لبس في المساله بهذا نكون قد انتهينا من توكيد فعل المضارع بنوني التوكيد الثقيله والخفيفه وكذا توكيد فعل الامر هذا والله اعلم واعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته